يا من كنت لا تطيق ذرة طراب تأتي على وجهك وعلى ملابسك وفي الطراب دفعاتك ولا الظر ما نفعوك ما نفعوك هما لا محام هما لا استشار هما لا قابل وَلَمْ يَبْقَى لَكَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا الْحَيُّ الَّذِي لَا أَمُوتِ تزود من التقوى تزود من التقوى فإنك لا تبري إذا جمّ ليل هل تعيش إلى الفجر تزود من التقوى فإنك لا تبري إذا جمع ليل هل تعيش إلى الفجر تزود إلى السقوى فإنك لا تجري إذا جمع ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتا أنسى وأصبح ضاحفا وقد مسجت أجفاله وهو لا يدري وكم وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قم يضبط أطرافهم ليلة القدر وكم من عروس زينوها وكم من صغار وكم من صغار يرتجاكون عمرهم وقد أبسلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من صحيح وكم من صحيح وكم من صحيح مات بغير سقيم عاشقين من الزهري ابن آدم ابن آدم رحم الأم ضيق فكيف خرجت منه اسمع كيف خرجت منه قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من لفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره فكيف تخرج من رحم القبر فكيف تخرج من رحم القبر يبنى آدم إذا جلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أكثر لها تَساءَلَ مَا لَهَا وَقَالَ الْجِنُّ سَأَلَهَا يَوْمَ إِذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَ إِذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْغُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا فمن يعمل مصال جرة خيرا يرى ومن يعمل مصال جرة شرا يرى <تصفيق> ابن آدم عندما تولد يستقبلك أبوك وأمك بالبشر والفرح والسرور ويوم القيامة عندما تبعث يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ابن آدم الآن أنت على باب القبر فيقول لك القبر يا ابن آدم أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت أتركت الدنيا أم الدنيا تركت أستعدت للموت أم المالية عاجلت يا ابن آدم يا ابن آدم جئت من بلا دف وعدت إلى الطراب وكلك ذنوب وكلك ذنوب يا عبد الله كم يرى كالله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله أنسيت لقاء الله والنحن والسرى ويوم تشيب فيه الموافيا إذا المرء لن يلبس سيابا من الثقاء تقلب عريانا ولو كان كاسيا ولو كان في الدنيا تدوب لأهلها لكان رسولا الظروف والما كما هي, هي. ابنا ادم, ابن آدم. الا ستدخل محكمه طرق احد ان يجلس معك في هذه المحكمة ليسمعوا ما يدور فيها لانها محكمة سرية وليست محكمة علامية ليست محكمة علامية ولما كانت سرية اسمع الى الحبيب المصطفى وهو يقول لو تكشف ما دفنت لو ما دفنت يعني لو علمتم ما يحدث مع الغير ما دفن احد احد ما دفن الابن اباه وما دفن الاب والله وما دفن الاخ اخوه جعلها الله سرية حتى لا يفضح الله العبد بين العباد حتى لا يفضح العبد بين العباد فكم من كبور صلصت عليها الأضواء الكاشفة وأقيمت حولها الحبائف والزهور والورود وصاحبها يعذب كم من كبور كم من مقابر وقف الحراس عليها ينمعون الناس ولكنهم لا يستطيع أن ينمعوا ملائكة العذاب كم من مقابر كم من مقابر حفتها الظهور وتحتها عفن دفين أتيت الخبور فناديتها فأين المعظم وأين المحفقة اتيت القبور فلا جيتها اتيت القبور اتيت القبور فلا جيتها المحتقر واين الذل بصوفان بصق قائله واين المدك اذا ما استفر فسال جميعا فسأل جميعا فقال اخبر وامات جميعا وماتى الخبر فسأل جميعا فسأل جميعا فما اخبر وما ات وماتوا جميعا ومات القمر تروح وتمضوا بلا تكفر فترحوا محاسن تلك الصور فيا سائري عن أناس مضى انا لك فيما مضى مطبر اذهبوا الى المقابر اذهبوا الى المقابر وانظروا ما حوت. منهم من هو نائب على جنبه. ومنهم من هو صريع على قده. ومنهم من أصبح ترابا تزوه الرياح. اذهبوا للمقابر ونادوا فصغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوف عذاب نادوا عليهم وقولوا ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقب شخص واشكالا تنر وتنقضي فنا ج ح المم باك فنا الله لا ظهيا الا الله لا مثيل لا الله لا الله لا الله لا الله لا الله لا, الله. لا الله هو الله وليس هناك الا الله سأل سليمان البومة ذات يوم وقال لها يا أيتها البومة لما أراك لا تأكلين الزرع فقالت البومة يا نبي الله لأن آدم أكل فعصى الله فأخرجه الله من الجنة قال سليمان أيتها البومة لما اراك ما تشربين الماء? قالت يا نبي الله لأن قوم نوح عصوا الله فاغرقهم الله بالماء. قال سليمان ايتها المومة فلما اراك تسكنين عند المقابر? فقالت المومة يا نبي الله اسكن عند المقابر لأرى عظمة من لا يغفل ولا ينام لأرى عظمة الله لأرى عظمة الله في القيافرة لأرى عظمة الله في الجبابرة لأرى عظمة الله في القيافرة لأرى عظمة الله في الظالمة أين الظالمون وأين التابعون لهم وَأَيْنَ التَّابِعُونَ لَهُمْ فِي الْغَيِّ أَيْنَ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ أَيْنَ الْمَالُون أَيْنَ الْمَالُون وَأَيْنَ التَّابِعُونَ لَهُمْ أَيْنَ الْمَالُون وَأَيْنَ التَّابِعُونَ لَهُمْ أين التابعون؟ فرعون وهامان أين الذين دوقوا الدنيا بصطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وتغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو منه بالسلطان إنسان لا والذين أكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان الكل يفنى الكل يفنى فلا إنس ولا جان الآن أضعت يا ابن آدم في قفص المحكمة والقفص هنا ليس من الحديد ولا الأسلاك المتشابكة إلا ما من الطوب والأسمن وعند ذلك ينادي خادم المحكمة يا ابن آدم قفت الأرض مشرفا ومغربا كما الذي جئت به في تلك الساعة أين مالك؟ أين قصورك؟ أين صياراتك؟ أين النياشين وأين الرتب؟ أين النجوم؟ أين النسور؟ أين الصيوف المتقاطعة؟ أنت الآن أمام القاضي الذي لا قاضي بعده وأمام الحاكم الذي لا حاكم بعده الآن شكلت المحكمة عضو اليمين فيها ناكر وعضو الشمال فيها نكير هنا لا رشوة هنا لا محسوبية لا تستطيع هنا ان تخرج كرسا من العميد فلان ولا من اللواء فلان. هنا لا تستطيع الاستصال بسفارة من السفارات. هنا لا اتصالات لا اتصالات سلكية ولا غير سلكية. هنا لا فرار. هنا لا هرار. يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقصار السماوات والارض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تشاد اللبالي والخضور دوابسه ولا يرى اخبار باب وحارس وبهنا يكمن الله باطن وبهنا يكمن الله باطن ويجئي الفتى من بعد ما هو غارثه ابن آدم الآن توجه إليك ثلاثة أسئلة من ربك مابينك من المبعوث فيكم الكثير يعتقد أن الأسئلة ستكون سهلة إنها سهلة في الدنيا الكل يستطيع أن يجيب عليها المنافق في الدنيا يجيب الكافر في الدنيا يجيب العاصي في الدنيا يجيب الكل يستطيع أن يجيب عليها فما أسهلها على اللسان أما في محكمة القمر فما أصعبها وما أشدها وما أشدها صعوبة أما إن كنت من فلا تخف ستأتيك الإجابة سهلة لينة يتبق الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويطعل الله ما يشاء ومن هنا كان الصالحون يستعدون لهذه المحكمة وكانوا يستعدون لهذا اليوم وتلك الأسئلة هذا هو حاسم الأصم رحمة الله عليه بنا له قبرا في بيته بناه في بيته ليتضرب عليه ولا تعجبوا فإنهم كانوا عمليين لم يكونوا دجالين ولا كذابين ولا نشعبين ولا أفاتين إنما كانوا عمليين كانوا بالليل قائدين وبالنهار الصائدين ولحدود الله منفذين وللقرآن سالين ولسنة نبيهم عاملين كان الله غايتهم والرسول زعيمهم والموت في سبيل الله أكما أمانيهم عرفوا الله فعرفهم ورفعوا راية الله فرفع الله ذكرهم بنى له قبرا في بيته وكان كل يوم يدخل فيه وينام فيه ساعة وبعد ذلك يخرج منه ويبكي ويقول لنفسه يا حاكم لقد عثت إلى الدنيا فاعمل من قبل أن تموت فلا تعمل ثم يقرأ آية من كتاب الله فأي آية كان يقرأها هل كان يقرأ آية فيها ترغيب لا هل كان يقرأ آية فيها بشرى لا هل كان يقرأ على نفسه إن المتقين في جنات ومهر لا هل كان يقرأ على نفسه وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء لا هل كان يقرأ على نفسه إن للمتقين مفاذى لا إذا ماذا كان يقرأ حاسم على نفسه ليذكرها بالنوت وبنقاء الله اسمع إلى الآية التي كان يقرأها اسمع إلى الآيات التي كان يقرأها إنه كان يقرأ آيات فيها طرهيب يرهب نفسه من لقاء الله ومن دخول القبض. فما ذكرنا كان اقرا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا لا احد الموت قال رب رجعون أعمل صالحا فيما ترك كلا كلا كلا إنها كلمة هو خائلها ومن وراء رئيس تردخوا إلى يوم مبعثون فإذا نفق في الصور فلا نومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم لَمْ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وَهُمْ فِيهَا فَكُنْتُمْ بِهَا تَكذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَمْ تَسْعَلِ يَنَا شِقَّتُنَا وَكُنَّا قَوْلًا جَرَّدِينَ قَالُوا السَّاءُ فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَمْ تَسْعَلِ يَنَا لا فَوْنًا لِّلظَّالِمِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْهَا فإن عدنا فَإِنَّا إِذًا ظَالِمُونَ قَالَتْ رَفَعَتْ يَدَيْهَا لَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ ظَالِفًا مِّنْ عِبَادِي الواحدين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتكم اليوم بما صبروا أنهم معاشر الاخوة الاعزاء العطلاء ثلاثة كما كان يقول يحيى ابن معاد من هم يا يحيى من ترك الدنيا قبل ان تتركه الدنيا ومن تنى قبره قبل ان يدخل فيه ومن ارضى الله قبل ان يلقاه معاشر الاخوة الاعزاء هكذا كنا في زيارة سريعة لمحكمة القبر التي سندخل فيها جميعا فاستعد لها يا ابن استعد لها من الآن ونادي على نفسك وكلها لها يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فالهوى ما زال فتانه يا نفس لنا في كل يوم اتنيت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا فاللهم اغفر لنا ولأموات المسلمين أجمعين وارحمنا وارحم أموات المسلمين أجمعين اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم ارحم اباءنا واهلنا وهاسنا واجعلهم اباراره اللهم ارحم اباءنا واهلنا وهاسنا واجعل لهم جنات تجري من تحتها انهار اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله وارحمنا عند سكرات الموت. وارحمنا عند دخول ملك الموت. وارحمنا يوم من نام على فراش الموت. يوم يتخلنا عنا الصديق والرفيق والجار والحبيب اللهم ارحمنا يوم يتفنوننا تحت الطراب ولا يدخل معنا احد من الاحداث فندخل عليك ضيوفا فاكرم ضيافتنا يا رحمن يا رحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم